الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين أما بعد يرحمة في الله من الشبهات التي يثيرها البعض حول الإسلام فيما يتعلق بموضوع الحريات خصوصا. أنه طالما أن الرجل وطالما أن المرأة يحب من يشاء من الناس فلما لا يجوز له ولما لا يجوز لها أن تتزوج ويجوز له أن يتزوج من يشاء موضوع الزواج موضوع اختيار شخص بحت موضوع قلبي موضوع حب موضوع موافقة صفات طالما أن المرأة وجدت من يناسبها في الصفات في الشخصية في الصورة فلما جاء الإسلام ليحد هذه الحريات فهذا على زعمهم اسمه قمع للحريات وقالوا الله جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم في سورة البقرة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا يعني ما تزوج بناتك لمشرك حتى يؤمن والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال لنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فكمان يعني الإسلام يتدخل بموضوع الاختيار يتدخل بموضوع الحب هذه مسألة قلبية قد يحب الإنسان أي واحدة قد يحب الرجل أي واحدة أو قد تحب المرأة أي واحد فلما هذا وبالذات أن الله جل جلاله قال في غرسة البقرة في المائدة قال لنا جل جلاله أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب طبعا هنا الواو عائدة وأحل لكم يعني ربنا جل جلاله قال لنا أن طعام أهل الكتاب حلال لنا وقال لنا أن النساء المحصنات من أهل الكتاب حلال لنا طيب بما أن الرجل المسلم يستطيع أن يتزوج امرأة غير مسلمة السؤال المعكوس لما لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلمة؟ وين العدل؟ تطلع حقوق الجمعيات حقوق النساء النسوية لتقول هذا اسمه غير المساواة نتكلم عن المساواة كما أنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية ينبغي كذلك أن يكون للمسلمة الجواز بأن تتزوج بالكتابية فما الجواب على هذه الشبهة أولا الحبة في الله بالعموم دائما نردد مسألة أساسية. لا بد دائما أن نعرف أننا عبيد لله جل جلاله وأن هذا الدين هو يحدد لنا مسار الحياة بأكملها وأن مفهوم الدين فقط يتعلق بالصلاة والصيام والعبادات الآسية هذا من المفاهيم الخاطئة بل إن الصلاة هي أساس وهي بداية وهي انطلاقة حتى تكون عبدا لله جل جلاله في كل حياتك في زواجك وأسرتك وبيتك وعملك وشغلك وحلك وترحالك وسفرك وغضبك ورضاك وفقرك وغناك وشبابك وشيبتك وغير ذلك فالأمور المتعلقة بالزواج ما منع فيها الإنسان يعني أن يرجع فيها إلى قلبه بل قال لك كل المسلمين وكل المسلمات غير المحارم حلال لك اختر منهن ما تشاء واختري منهم من تشائين ولكن هناك أساسات لا تقترب منها ولها أسباب أولاً يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية وآية المائدة خصصت آية البقرة أنه في عنا شيء بقوان اسمه تخصيص من عام جاءت آية البقرة عامة أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن هذه آية طب طبما اليهودية والنصرانية مشركة جاءت آية المائدة لتخصصها فقالت والمحصنات بشرط أن تكون محصنة والمحصنة في اللغة هي المتعففة يعني لو جاء أحدنا الآن إلينا وقال يا شيخ أنا مسلم أحببت امرأة نصرانية فهل يجوز لي أن أتزوجها ماذا نقول له؟ الشرط الذي وضعه الله جل جلاله هو أن تكون محصنة متعففة ليست ذوات أخدام ومعارف وأصحاب وخيانات وغير ذلك والعياذ بالله فهذا في حق المسلمة أصلاً لا يجوز فكيف إذا كانت غير مسلمة؟ والذي أجازه لك القرآن والشرع هو فقط الكتابية يعني إما يهودية وإما نصرانية طيب لما أجاز ذلك؟ قال لأن هناك قاسم مشترك بيني وبينها هي تؤمن بالله وتؤمن بالأنبياء ولكن ما أكملت الإيمان فنقص شيء من إيمانها فهي أقرب لي من غير الكتابية النصرانية أقرب للمسلم من البوذية ومن الملحدة ومن اللادينية تلك الإمرأة تحتاج لتقنعها أصلاً بوجود الإله وأصلاً بفكرة الأنبياء والرسل أما الكتابية هي تؤمن بالرسل هي تؤمن أصلاً بعيسى عليه السلام وتؤمن بموسى عليه السلام لكن قد لا تؤمن بنبوة محمد طبعا هي في, في ديننا كافرة لأن الله جل جلاله عندما عرف الإيمان في خواتيم سورة البقرة قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل يعني النبي والمؤمنون منهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات فإذن الذي يفرق بين الرسل ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهذا يكفر ولو قال أؤمن بكل الأنبياء إلا بنبي واحد هو يكفر فهي حكمها كافرة لكن هناك قاسم مشترك بيني وبينها طيب الآن ننتقل للمسألة الثانية لماذا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكتابية لماذا لا تستطيع المرأة المسلمة بنت المسلمة تأتي عند أبوها تقول له يا بي حبيت واحد مسيحي يريد أن لسببين باختصار وببساطة السبب الأول أن الذي يتزوج بنصرانية أو يهودية نقول لها الزوج المسلم يكفل لك القيام بالعبادات المتعلقة بدينك تخيل ما أجمل الحرية بديننا الرجل المسلم يكفل يضمن لغير المسلمة أن تقوم بالعبادة التي هي بالنسبة لنا كفر ولكن لا إكرهها في الدين طبعاً أحكي بالمسألة الثانية التي هي موضوع القوامة موضوع ترغيبها للإسلام هذه المسألة أولئك. بس إذا قلبنا الصورة بالعكس إذا مرأة مرأة مسلمة بنت مسلمة تزوجت من غير مسلمة والقوامة للرجل وهي عنده هل يضمن لها أحد أن يسمح لها هذا الكتابي أن تقيم الشعائر ليس ممكن يحرمها في البيت تصلي ليس ممكن يمنعها من تقرأ القرآن ليس ممكن يمنعها تصوم أقول أنت شو رمضان؟ ما في رمضان هذا لا أريد رمضان أريد أن تكون اليوم مفتر حلال ليه من يضمن لها ذلك؟ أما المسلم الذي يتزوج بالكتابية إذا أرادت أن تقرأ بالإنجيل في بيته لا يجوز له أن يحرمها لا يجوز له أن يمنعها الإسلام يضمن أو المسلم يضمن لغير المسلمة من الكتابية أن تقيم الشعائر في بيته والعكس غير صحيح لا يوجد أحد يضمن لهذه المسلمة إذا تزوجت من غير مسلم أن يضمن لها القيام بالشعائر هذا أولى ثانيا الفطة البشرية قبل الشريعة البنية وهنا أصلاً متوافقين تثبت أن القوام للرجل تثبت أن الشخصية القيادية في البيت الشخصية المتبوعة في البيت للرجل هذا عند كل الناس إلا الاستثناءات مش عم بتكلم عن البيوت أنا لمش ما... قائمة على الفطرة هذه البيوت مستثنات والاستثناء لا حكم له الفطرة البشرية أن الرأس القيادة في البيت للرجل والأصل أن القائد شو متبوع فتخيل معي أن المرأة التي تزوجت بغير المسلم فهي بفطرتها تتبعه وما بتقدر تضمن أنه يسمح لها تقيم الشعائر الدينية في البيت فنحن نخاف على بنت الإسلام أن تكفر لكن بالمقابل الصورة العكسية الرجل المسلم الذي له القيادة والريادة إذا كانت تلك المرأة في بيته وهي نصرانية ويجوز لها أن تقيم الشعائر وأمره الله تعالى أن يعاملها بأحسن معاملة وبما أن القيادة والقوامة له فهي بطبعها إن كان سليما ستميل له ونريد لها الدخول في الإسلام وهكذا نكون قد حفظنا الرجل واشتهدنا على المرأة أن تدخل في الإسلام فإذن موضوع المساواة هكذا بإطلاقه من غير مراعاة الفروق زي ما وأتما تكلمنا عن موضوع المساواة والعدل وقلنا أن المساواة ليست دائما هي العدل فبس تعطي ابنك لعمره سنة مبلغ من المال نفس المبلغ اللي بتعطيه لأبنك اللي عمره عشرين سنة ولو كان بالظاهر هذا اسم المساواة بتسأله هو عدل كيف معقول ابن السنة أعطيه مئة دولار ابن العشرين سنة أعطي مئة دولار بس بالظاهر اسمه المساواة ولكن المساواة ليست دائما عدل قل قال لأني لم أراعي الفروقات كذلك هناك فوقات بين الرجل وبين المرأة راعاها الإسلام حفظ الإسلام الدين الرجل الرج عند المرأة نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه.